بكره ناس مطممنين علي جاي لسه في حياتهم اتداو المجرحين غنو ابت وأن سكتهم بكره ناس متطممنين علي جاي لسه في حياتهم اتداو المجرحين غنو ابت وأن سكتهم بكره شمس بإعلانهم Boki kutier, boki kutier, boki kutier, boki kutier, boki kutier,